ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم مسعرا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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَال لَقَد عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا